Oliaribadija, lydina, sako, sako, sako, sako, sako, sako, sako, sako, sako, sako, sako, sako, sako, sako,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 بِكُمْ مِنْ قَبْل مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَتَقُولُ على يَا حَسْرَتَا تُفِي جَ بالَِّ وَإِنكُ تُلَ مِنَ الساخِرين أَو تَقول لَأَنَّ اللهَّ هَدَانِي لَكُتُ مِنَ المُتَّق Tai, neutiai kaft gutudo filtru, 9-tėme labai labai ir medis Mes tai, irje flatsūrė busča tėme labai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 لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ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 في خافيه اخرا فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم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 فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَا وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ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 حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوَابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ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 بين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله